ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا اله الا هو الحي القيوم